İyâka na'budu ve iyâka nasta'in İhdina s-sirat al-mustakim S-sirat al-lazine an'amta alayhim Ghyir il-maghdubi alayhim Waladda وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ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 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَأَيَّكِحَ أن أن الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن وأتوهن وجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات غير مسافحات ولا متخذات أخذان فإذا أحسن فإن تين بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم وأن خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنا الذين من قبلكم وَيَتوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ وَيُرِيدُ الذين يتبعون الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عظيما Yüred Allah ay yuffif aganım, وَخُلِقَ insan zayıf. Ya ay yehal lüzin amanul, ta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 Lirrical nisibum mimma iktasabu vel nisa'i nisibum mimma iktasab ve eselullaham min إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء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 والتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن, وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 Semi Allahu niman hamide. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين İhdina الصırاط المستقيم صırاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَعَبْدُ الله وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِذِ الْقُرْبَةِ وَالْجَارِذِ الْقُرْبَةِ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَبِّ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ وَمَا ملكت أيمانكم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 وَالَّذِينَ يُوفِقُونَ أموالهم رئاس الناس وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينٌ فَزَادَ قَرِينًا, فساء قرينا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 وإنك حسنتين ضاعفها ويؤت من له أجر عظيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهد و جئنا بك و جئنا بك على هؤلاء